تحكي في ايه و جاي لقلبي لي ترمع ليه كان مع حد ساب وما ما سألش فيه ما جيتش الكالي ولا ما درتش تضحي اسكت احسن بلاش نصاحي درحكم تقف E.T. porém To you